وما كنت بجانب الطول إذ نادينا ولكن رحمة, ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم, ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون